وَثَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِذَّتْ لِلْمُتَّكِينَ وَثَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عهَت التَّموادُ وَأَُّ إذَّ مُتَّكين الذيينَ يُ في قونَ فيِي السََّّاءِ وَغ الرَّاءِ وَالكَمين الغائظ الذيينَ يُ في أُونَ في وَكَاو مين الغب وَكَ مين الغَيوَ والعَافينَعَ النَّات وَكاوين الغَيفَ والعَافينَ بَّّات واللههُ يحبُِّ مشسنين والله والَّذينَ إِذاَا فَعَوا فاحِشَةً أَوظَلَمُ أَنْ فُسَهُم زَكَرُ اللهَّ وََّ بينَ إذاَا فَعَ سَاح شَةً أَو غَدَم أَنْ الله ذَكَرَ اللَّهَ فَتَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ذَكَرَ اللَّهَ فَتَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها ونعم أدر العاملين ونعم أدر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد خلت قبلكم سنن فتيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين, كان عاقبة المكذبين هذا بيان و هدى و للمتقين هذا بيان للناس و هدى و للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعدون ان كنتم مؤمنين إن ام قرص فقد مس القوم قرح مثله يمسك قرص فقد مس القوم قرح مثله وفيك الايام تداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وفيك الأجيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين